بوك تو واسم ديسات او دين واحد وثمانون واحد وثمانون منوي час او دين الماضي واحد الماضي واحد بساتي يكتب يكتب. він писав листа. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. вона написала листівку. وكتبت هي بطاقه. وكتبت هي بطاقه. читати. يقرأ. يقرأ він читав журнал هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة вона читала книгу وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا брати يأخذ يأخذ він узяв сигарету. Хуа ахаза сігара. Хуа ахаза сігара. Вона взяла частину шоколадки. Гія ахазат кит'ята шоколада. Гія ахазат кит'ят шоколада. Він був невірний, а вона була вірна. ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه він був ледачий а вона була старанна هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده він був бідний а вона була багата هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنيه هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنيه він не мав грошей лише борги هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه مال بل ديون. він не мав щастя، лише несчастя. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. він не мав успіху، лише نفداشي. هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا він не був задоволеним а незадоволеним هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء він не був щасливим, а не щасливим. Хua Мекена Сайдан Бел Кена Тайсан Хua Мекена Сайдан Бел Кена Він не був приємним, а неприємним Хua Мекена Вадудан Бел Кена Грауд. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود